إنه شاب يوما أراد الحياة، لا بد للحب أن ينتصِل، <تصفيق> ولا بد للليل أن ينجم، ولا بد للقيد أن ينكسر، إنه شاب يوما. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثار كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتير ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال تحت الشجاع اذا ما طمحت <إلى غايتين> ركبت المنى ونسيت <الحذار> ركبت المنى ونسيت <الحذار> <تشرق> يوما <أراد الحياة> <ألا> بد <بدني الحمض أن> ينتصر <ولا> Dağ bundan ilahı an yankesin, daş عش أبدا الدهر بين الحفار فعجت بقلبي دماء الشباب وضجت بصدري رياح أخر وأطرقت أصغي لقصف الرعود وعزف الرياح ووقع المطر وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر أيا أم هل تكرهين البشر La buda lil kaini anjanjanin, hak في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطار والكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كفر وأعلن في الكون أن الطموح لهيب الحياة وروح الظفر إذا طمحت للحياة النفوس فلا بد للحق أن ينتصر فلا بد للحق أن ينتصر فالشعب يوماً عاد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر لابد للغير أن يكسر إذا الشعب يوما يوم الهرب نرى ذا الحياة